نحن أسد الشرق قد بلغنا الذرى وسقينا الثرى من نجيع الدماء يا جنود الفداء اوردوا للردى من أتى واعتدى موردا مظلما نحن أسد الشرق قد بلغنا الذراء وسقين الثرى من نجيع الدمى يا جنود الفدا أولدوا للردى من أتى واعتدى موردا مظلما وانزلوك الحمام فوق كفر ظلم وعدو رشم ذهبا مضرما أصبروا في الضرر فاز قد إنه قد إن مسلما رغم كيد البشر رغم مكر وشر إنه ما نصر ربنا ظالما دولتي قامتي عزتي رامتي وعتلت هامتي بالغت للسماء دولتي دامتي هامتي والعدى سامتي بالضبى ما وبها قمة الشرف وذرى الآن في نحن أسد الشرى قد بلغنا الذرى وسقينا الثرى من نجيع الدمى يا جنود الفدى أولدوا للردى من أتى واعتدى يدن مظلمه ربي صند دولتي واحمي تلك التي لعدل المله التي سلت اللا دما من كذب كل نذل وخيب إنه لم يخيب من برب احتما ربي صند دولتي واحمي تلك التي الم المله التي سلت اللا من كذب إنه لم يخيب من برب احتمى يا جنود الفداء اولدوا للردى من اتى واعتدى مولدا مظلما مولدا مظلما